إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي 111. كلا بل لا تكرمون اليتيم 112. ولا تحاضون على طعام المسكين 113. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حباً جمّا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 110. وجاء ربك والملك صفا صفا 111. يومئذ بجهنم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 124. إرجع إلى ربك راضية مرضية 125. فادخلي في عبادي 126. وادخلي جنتي